الاسم المرفوع المذكور قبله فعله اسم مرفوع كلمة الاسم أخرجنا بها الفعل والحرف الاسم المرفوع بكلمة المرفوع أخرجنا بها المنصوب والمجرور إذن الفاعل دائما مرفوع يرفع بالضمة في حالات متى يرفع الفاعل بالضمة فضل إذا كان مفردا او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم امثله تفضل مفرد حضر المعلم طيب جمع تكسير حضر العمال حضر ها جمع مؤنث البناتو. حضرت حضرت البناته إذا الفاعل اسم أخرجنا به الفعل والحرف ومرفوع أخرجنا به المجرور والمنصوب المذكور قبله فعله المذكور قبله فعله طيب إذا تقدم الفعل صارت الجملة إذا تقدم الفعل صارت الجملة فإذا تقدم الاسم على الفعل صارت الجملة اسمية والفاعل إما ظاهر وإما وأما مضمر طيب أخذنا الفاعل الظاهر وهو مفرد مفردة مثنى مذكر مثنى مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث وجمع التكسير أقسام الفاعل يقول والفاعل ينقسم وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد قام الزيدان ويقوم الزيدان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 طيب مثل لما يأتي فاعل مرفوع بالواو متى يرفع الفاعل بالواو إذا كان من الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة هي أبو أخو حم وفو وذو تعرب بال ترفع بال بالواو وتنصب بال بالألف بال باليا طيب فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة حضر أخوك حضر أخوك طب فاعل مرفوع بالواو عنده جمع مذكر سالم تفضل جامع مذكر سالم جاء المدرسون طيب الفاعل المضمر قال والمضمر اثنى نحو قولك ضربت وضربنا عندي أولاً ما معنى كلمة المضمر ظاهر ما يدل على معناه بغير واسطة والمضمر ما دل على معناه بواسطة متكلم أو مخاطب أو غائب فعندي ضمائر المتكلم أنا ونحن والغائب هو وهي وهما وهم وهن والمخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن فأقول ضرب تو أين الفاعل تو ده ضمير متصل ضربنا ضمير المتكلم مفرد أو مفرد معظم لنفسه مفرد ضربت أنا طب مفرد معظم لنفسه قال قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى إنا نحن فنحن ضمير مفرد ولكن معظم لنفسه فضربت وضربنا وضربت ضربتما وضربتم وضربتنا إبه هذا الضمير ده الفعل الإيه الفاعل المضمر يقول فمثال ضمير المتكلم الواحد مذكر كان أو مؤنثا ضربت حفظت اجتهدت ومثال ضمير المتكلم المتعدد أو الواحد الذي يعظم نفسه ضربنا حفظنا ضم حفظنا اجتهدنا والضمير المخاطب للواحد المذكر ضربتا حفظ حفظت اجتهد مخاطبة تي تي تي ضرب تي حفظ تي اجتهد تي طيب ضمير المخاطبين الاثنين مذكرين او مؤنثين ضربتما حفظتما اجتهدتما واضحة واضحة طيب المخاطبات ضربتنا حافظتنا ضمير الواحد المذكر الغائب ضربا هند ضربت أختها وحافظت في قولك سعاد حافظت درسها واجتهدت في قولك زينب اجتهدت في عملها إذن الضمائر المضمرة كم ضمير اثنى عشر جبناهم منين من الضمائر المنفصل انا ونحن هو هي هما هم هن أنت, انت انت انتما انتم انتن بقول ضربتو ضربتو ضربنا خلاص وندور مع ذلك مع هذه الضمائر عندي بعد ذلك النائب عن الفاعل قلنا أخذنا النائب عن الفاعل سريعاً وقلنا باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله اللي هو اللي بنسموه المبني للإيه؟ وقلنا ليس كل بناء للمجهول للجهل بالفاعل فإذا قلنا خلق الإنسان ضعيفاً المعلوم أن الذي خلق الإنسان هو مين؟ فمن فعش أقول فعل مبني للمجهول لأن الفاعل ليس مجهولا ولكن أقول فعل مبني لما لم يسم فاعله فعل مبني لما لم يسم فاعله وعند البناء للمجهول بيحدث تغيير تغيير في الفعل وتغيير في المفعول تغيير في الفعل وتغيير في المفعول كنا وحاجن الصبور الصراحة تغيير في الفعل في وتغيير في المفعول أقول قطع محمود الغصن المثال قطع محمود الغصناء من يعرف هذه الجملة تبضل. قطع فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتوصاله بشيء محمود فاعل مرفوع على مقرافع الضم الظاهرة على آخره قطع إيه الغصناء مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة عند البناء للمجهول أو بناء إلى ما لم يسمى فاعله أول شيء بنحدث من الفاعل ونضع المفعول به يأخذ رتبة ما وضع مكانه فإن كان الفاعل مرفوع هيكون المفعول ما سميه نائب فاعل فإذا أردت أن أحول هذه الجملة إلى البناء لما لم يسمى فاعله أقول, أقول قطع الغصن قطع الغصن طيب ما كانت أول قطعه ما التغيير الذي حدث؟ فلد فعل ماضي يضم أوله ويكسر ما قبله آخره قطعا ومحمود الفاعل حذفناه وضعنا مكانه الغصن وصار الغصن نائب فاعل خلق الإنسان ضعيفا الأصل خلق الله الإنسان ضعيفا خلاص؟ فصارت خلق الإنسان ضعيفة حافظ خليل الدرس فعله فعله مفعول طيب أبني لما لم يسمى فعله أقول للدرس أقول للخليل مع السلام وضع مكانه الدرس واخذ رتبة خليل رتبة خليل كان الرافع فتصير الدرس وسميه هو لا مفعول ولا فاعل ده صار نائب عن الفاعل طيب ح في ظ فعل ماضي اضم اوله واكسر ما قبل اخره تصير حفظ الدرس حفظ الدرس خلاص يبقى التغيير الذي يحدث في الفاعل اذا كان ماضيا اقول يضم اوله ويكسر ما قبل اخره طيب اذا كان مضارعا يشرح المعلم الدرس أو اليشرى يضم أوله ويفتح ما قبل آخره يضم أوله ويفتح ما قبل آخره يبقى عند بناء الفعل للمجهول أو إلى ما يسمى فاعله إذا كان الفعل ماضيا يضم أوله ويفسر ما قبل آخره وإذا كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره طيب نزود معلومة قال المسلم الحق قال المسلم الحق فعل فاعل مفروض قال بيسموه فعل أجوف أجوف يعني وسط حرف فعل عند بناء الفعل اللي الوسط ألف ليه ما لم يسمى فاعله تقلب الألف ياء أقول تصير قيل الحق قيل الحق وصله صام المسلم رمضان صيم رمضان باع الفلاح القطن بيع القطن طيب الألف تقلب يا فعل أجوث ماضي وسط ألف تقلب الألف يا طيب إذا قلت يقول المسلم الحق دواو صح تصير آلف يقال الحق خلاص يبيع المسلم القطنة يباع القطنة إذا الأول والياء صارت، الأول يا صارت، والالف صارت، وصله، وصله دي صحيح؟ ذكر المصنف في هذه العبارات التغييرات التي تحدث الفعل، فكان فإن كان الفعل ماضياً ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعاً ضم أوله وفتح ما قبل آخره. ذكر المصنف في هذه العبارات التغييرات. خلاص شباب طيب أقسام نائب الفاعل وهو على قسمين ظاهر ومضمر كما قلنا ظاهر الأمثلة التي سبقت طيب مضمر أقول ضرب تو ضرب تو يبقى فعل ونائب إيه ونائب فاعل ضرب فعل ونائب خلاص ضرب توما فعل ونائب فاعل بس نائب الفاعل هنا ايه مضمر اذا كان ضمير فباقو مضمر طيب تدريب على الاعراب اعرب الجملتين الاتيتين يحترم العالم يحترم العالم الف الجملة ديت مبني للإيه لما لم يسمى فعل أو مبني للمجهول كقول اصطلاحي يعني طيب من يستطيع أن يبني هذه الجملة للمعلوم يبقى تبقى يحترم الناس العلماء يحترم مو الناس العالمة فصارت يحترم العالمة طيب الاعراب يحترم فعل مضارع مبني للمجهولة طيب العالمة نائب فاعل مرفوع على مطرفة الضمن إيه؟ الظاهرة طيب وهنا الجاهلون أهينا أصلها إيه؟ أهانا تبقى الألف صارت <تصفيق> أهانا الناس الجاهل فلما بنثل لما يسمى فعله صارت أهينا الجاهلو بقى تهينا فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح لما محل له من الإعراب والجاهل نائب فاعل مرفوع على مترفع الضم الظاهرة خلاص؟ المبتدا والخبر. المبتدا والخبر. قال طبعا الجملة الاسمية لها ركنان أساسيان. فيش مبتدا له خبر. فالذي أتكلم عنه هو المبتدا. أقول المسجد. أنا أتكلم عن المسجد. أي حد من الحضور هيقول لي ماله؟ إيجابة كلمة ماله هي الخبر المسجد أقول المسجد المفتوح تنفع خبر ماله المسجد المفتوح أقول لك النظيف ما زال السؤال قائم ماله مرتب المسجد المفتوح النظيف المرتب كل ده برضو ما زال السؤال قائم ماله إجابة كلمة ماله هي ال هي الخبر يبقى الجزء الذي أتكلم عنه اسمه المبتدا ما أقوله عنه اسمه خبر إذا إن فيهش مبتدا ملوش خبر ما فيهش مبتدا ملوش خبر أقول الطالب تقول تل ماله أقول لك مجتهد صارت الطالب مبتدا مرفوع على مصنف الضم الضاير على آخره ومجتهد خبر مرفوع على مترافر ضم الظاهر على آخره. يقول المبتدا والخبر. المبتدا هو الاسم المرفوع. إذا خرجنا بكلمة الاسم اسم مرفوع إذا فعل ولا حرف والاسم يظهر يشمل الظاهر والمضمر فإذا قلت الطالب محبوب مبتدا وخبر. طب لو قلت أنا مسلمون برضه مبتدا وخبر. هنا المبتدأ اسم ظاهر وهنا ضمير وهنا ضمير يبقى المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية طيب يعني ايه؟ يعني المبتدأ لابد ان يجتمع فيه امور ثلاثة الاول ان يكون اسما فخرج من ذلك الفعل والحرف والثاني ان يكون مرفوعا فخرج بذلك المنصوب والمجرور والثالث أن يكون عارياً من العوامل اللفظية يعني ما هوش اسم الكان أو اسم الان ما ولو سبق المبتدى كان أو ان ما صارش مبتدى ما صار إيه؟ اسم لكان أو اسم لان يبقى المبتدى هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية يشمل كم أمر؟ ثلاثة واحد اسم أخرجنا به الفعل والحرف طيب مرفوع أخرجنا به المنصوب والمجرور العاري من العوامل اللفظية أخرجنا ما كان اسماً لكانا أو خبراً لإن طيب محمد حاضر قم لإسمه ولا فعلية فين الجزء اللي بتكلم عنه محمد ماذا أقول عنه أنه حاضر فمحمد مبتدأ وحاضر خبر طيب في عقالة نتكلم عن أنواع الخبر أنواع الخبر ولا؟ يقول والمبتدأ قسمان نأخذ الحجة دي بسرعة المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره الوا إيه الاسم سواء كان مفرد أو مفردة مثنى مذكر أو مؤنث جمع مذكر أو مؤنث فأقول الطالب مجتهد الطالبة مجتهدة الطالبان مجتهدان الطالبتان مجتهدتان الطلاب مجتهدون المسلمون قادمون المسلمات خاشعات خلاص؟ طيب أن عسحد يأتي بمرحوظة من الجمة التي ذكرت أنا قلت المسلم نشيط المسلمة نشيطة المسلمان نشيطان المسلمتان نشيطت. نشيطتان المسلمون نشيطون المسلمات نشيطات، الرجال قوامون. ركز وانتبه وهات مرحظة. طب لو قلت غلط تدفع كده. صح. الخبر يذبع المبتدا في العين إذا كان مسنها أو. المبتدا والخبر يتتبقان إفرادا وتسنيدا وجمعا إلا. هذه الملحوظة إلا جمع التكسير ما هو الرجال الرجال لا الرجال أو مثلا أقول المساجد نظيفة المساجد نظيفة صارت المساجد جمع ونظيفة مفرد طيب من يأتي بجملة المبتدأ مفرد والخبر مثنى حضر الزيدان فاعل المبتبأ مفرد والخبر مفن الصبح ركعتان والبرتقال نوعان والرغيف نصفان صح؟ مثال ممكن نجيب وراه مئة مثال ما الشباب؟ طيب أنا مسلم سأعيش دوما مسلمة لن أنحني لن أنثني لن أركنا أنا مسلم أين المبتدا أنا, أنا. طيب ظاهر أو مضمر؟, مضمر؟ مضمر خلاص؟ أنتما مسلمان أين الفاعل؟ أين المبتدا مضمر. أنتما نوعه؟ مضمر. مضمر نوعه؟ مضمر إذن الفاعل الفاعل ظاهر ومضمر؟ ونائب الفاعل والمبتدى ظاهر وظاهر ومضمر ومضمور أقسام الخبر أقسام الخبر ينقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام ثلاثة أقسام مفرد وجملة وشبه جملة مفرد وجملة وشبه جملة المفرد عندنا ما ليس جملة ولا شبه جملة فإذا قلت المسلم نشيط الخبر مفرد طب المسلمان نشيطان برضو الخبر مفرد طب المسلمون نشيطون الخبر مفرد فإذا المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة طيب خبر جملة الجملة تنقسم إلى كم قسم اسمية وفعالية اسمية وفعالية طيب كيف أتعرف على الخبر الجملة الاسمية؟ أقول دايما له علامة اسم زاء اسم أضيف إليه ضمير يبقى اسمين وراء بعض الاسم الثاني فيه ضمير أقول الحديقة أشجارها مثمرة. الحديقة اسم وراها أشجارها أشجار اسم وضيفة لكلمة أشجار ضمير اللي هو والها يبقى اسمين والتاني مضاف إليه ضمير يبقى ده مبتدى وده مبتدى إذا أنا متعرف نقول الحديقة مبتدى أول مرفوع على مترفع الضم والظاهر على آخره أشجار مبتدى ثاني مرفوع على مترفع الضم والظاهر على آخره والها مضاف إليه ومثمرة خبر المبتدا الثاني مرفوع على مترافق الضم الضائر على آخره. طيب، والمبتدأ الأولاني ما خبر. نأخذ الجملة الاسمية من المبتدا الثاني وخبره هو ده خبر المبتدا الأول. وصل دي؟ أقول الشمس ضوئها ساطع. القارئ صوته جميل. الكتاب غلافه جميل. لو لاحظت شبابنا الطيب ربنا اهديهم الولد أو الشاب بنطلونه ساقط مش بساقط البنطيل ربنا عافينا يا رب وإياهم وإهديهم وإسلحهم فاسم زائد اسم وضيف إليه ضمير وخبر جملة اسمي يصير خبر جملة اسمين نكتب أقسام الخبر قلنا خبر مفرد خبر جملة خبر شبه جملة الجملة تنقسم إلى اسمية وفعالية وشبه الجملة تنقسم إلى جر ومجرور وظرف. إذا المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. أقول المجتهد ناجح. المجتهدان ناجحان المجتهدون ناجحون كل هذه الأخبار مفردة سواء كانت الكلمة في نفسها مثنى ولكنها أخبار مفردة يبقى هنا نوع الخبر مفرد نوع الخبر مفرد نوع الخبر مفرد فالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة طيب خبر جملة اسمية أقول اسم زائد اسم أضيفة إليه ضمير الحديقة أشجارها مثمرة أقول الحديقة مبتدأ أول أشجار مبتدأ ثاني والها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه مثمرة خبر المبتدى الثاني والجملة من المبتدى الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدى الأول يبقى ميم واحد ميم اثنين مضاف إليه خاء اثنين ومية اثنين وخاء اثنين في محل رفع خبر واحد وصلنا كده طيب مثل هذا المثال كثير الكتاب غلافه جميل الشمس ضوءها ساطع الماء أو النيل مأه عذب طيب خبر جملة فعلية أقول اسم زائد فعل اسم زائد فعل اسم زائد فعل أقول المسلم يحب الخير المسلم اسم وقع أول الكلام يعرب مبتدا والمبتدا دائما مرفوع المبتدا دائما ثم أسأل نفسي المسلم دية مفرد ولا مثنى والمفرد مدلل على واحد أو واحدة فالمسلم مبتدأ ماله مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة على آخر طيب يبقى هذا ايه مبتدأ مرفوع بالضم يحب فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة على آخره هنا في فاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على مين على المسلم والخير مفعول به منصوب بالفتح طيب قلنا المسلم مبتدأ أين خبره جملة يحب الخير ده خبر نوعه جملة إيه جملة فعلية إذن اسم زائد فعل يساوي خبر جملة فعلية طب لو عكست فعل زائد اسم يساوي فاعل صح لو قلت يحب المسلم صارت المسلم ويحب صارت فعل خلاص يبقى اسم اسم مضاف إليه ضمير خبر جملة اسمية طيب اسم ورا فعل خبر يعني إذا أتينا بقطعة وقلنا استخرج خبر جملة يبقى أنا أركز التفكير الصح نصف الإجابة تبحث عن إيه تقول لي اسمين ورا بعض الاسم الثاني في ضمير عشان أقول خبر جملة اسمية او اسمه وراء فعل عشان اقول خبر جملة فعلية امر يسير خالص طيب اقول المسلم في المسجد دلاش عشان الناس ما يقولش بقى بمفهوم المخالفة اللي ما في المسجد ما بقاش مسلم <تصفيق> خليها ايه الرجل في المسجد تمشي احسن اسهل شوي الرجل مبتدأ مرفوع على مترافع الضم في حرف جر والمسجد اسم مجروز يبقى ده خبر شب في جملة قال لك ده ليه متعلق ومحزوف تقديره استقرر يبقى أصل الكلام الرجل استقرر في المسجد قال الإمام أمام المصليين هذا مبتدأ وده خبر ظرف اذا من خلال هذا التقسيم عندي اقسام الخبر مفرد جملة شبه جملة والجملة تنقسم الى اسمية و فعلية اسمية اسمين ورا بعده الثاني فيه ضمير وفعلية اسم زائد فاعل خبر شبه جملة ابحث عن ايه ابحث عن اسم جر مجرور العصفور في العش طيب. شبه جملة العصفور فوق الغصف. فوق الغصف. خلال الشيء وصله؟ طيب. الجملة الفعلية؟ فوق ظرف واللي وراء الظرف مضاف إليه والجملة شبه الجملة في محل رفع الخبر. عند الظروف أنوعين هيأتي. عند ظرف زمان وظرف مكان وظروف كلها منصوبة. أو مبنيها يقول والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجر والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبر نحو قولك زيد في الدار. نوع الخبر شفه جملة زيد عندك شبه جملة زيد قام أبوه خبر جملة فعلية هذه فبع بص انظر في الكتاب زيد قام أبوه زيد اسم بعده يبقى خبر جملة طيب زيد جاريته ذاهبة يبقى زيد اسم وجاريته اسم وأضيف إليها ضمير وذاهبة خبر وأقول ينقسم الخبر إلى قسمين الأول خبر مفرد والثاني خبر غير مفرد كما قلنا وغير المفرد نوعان جملة وشيء في جملة والجملة نوعان اسمية وفعالية وصل كده وصل شباب ولا فيها عوبة عندي تدريب على الإعراب محمد قائم محمد قائم فهالمشكلة تعرب كيف تعرب مبتدا وخبر طيب حضر أبو محمد حضر أبو محمد مبتد وحضر فعل ماضي مبني على الفاتح وأبو أبو فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضم وأبو مضاف والهاء مضاف إليه والجملة من الفعل والفائل في محل رفق خبر المبتد طبعا جملة الخبر دائما بتحتاجها رابط بس إيه يأتي فيما بعد؟ فمشكلة يا شباب عندي محمد في الدار محمد مبتدأ وفي الدار جور جر ومجرور متعلق بمحزوف خبر المبتدأ تقديره استقر كما قلنا فمشكلة هنا يا شباب كده طيب نواسخ, المبتدأ. نواسخ المبتدأ. طيب النسخ في اللغة هو التغيير النسخ في اللغة هو ايه؟ هو التغيير نسخت الشيء غيرته خلاص؟ فأقول المجتهد ناجح. المجتهد ناجح. ما نوع هذه الجملة؟ اسمية. ما عراب المجتهد؟ مبتدأ. ناجح خبر. دخلت عليها كان. غيرت شكل الجملة. قلت كان المجتهد ناجحا. فنسختها. غيرتها. إذن أنا عندي الشكله. المجتهد. ناجح جملة اسمية وتكونة من ركنين مبتدى مرفع وخبر لو دخلت عليها ناسخ فعل أو ديت تأتي بعملها شغلتها إيه كان قال لك كان دية أفعال ناسخة ترفع المبتدى بس لا يسمى مبتدى ترفع المبتدى ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبروها إذن الجملة شكلها المبتهد ناجح مبتدأ وخبر أما دخل كان أقول كان المجتهد ناجحا يبدأ اسم كان مرفوع على مترافع الضمة وناجحا صارت فإذا قلت لك كان المجتهد ناجحا احذف كان وقاعد كتابة الجملة صحيحة شيء كان بعملها وترجع الجملة واسمي المجتهد ناجحا ناجحون. كان أفعال ناسخة. طيب متصرفة ولا جامدة؟ فيها بس جامدة. إحنا كنا خدناهم قبل كده. كان أصبح صار أمس ليس ظل بات أضحى ومجموعة ما ما دام ما فتئا منفكا ما بريحة. وقلنا كل هذه الأفعال ديت متصرفة. متصرفة يعني إيه؟ يعني سزم محمد ولا جو وأنت جان كان يكون كن. كذلك إحنا بنقول أن عندنا أفعال متصرفة ماضي ومضارع وأهم بس التصرف مش لازم كل الأفعال تتصرف يعني ممكن يجي ماضي ومضارع ماضي وأمر ممكن يجي التلاتة ما فيش مشكلة فكان وأخوتها ترفع المبتدأ ويسمى وتنصب الخبر ويسمى عندي دي كان عكس كان إن بس كان ديت اسمها أفعال طيب تفيدني كلمة أفعال في إيه في الامتحان يقول لك استخرج خبر لفعل ناسي. يبقى أنا لازم عم يكون مميز الفعل من الحارف. طيب يلزمني أحفظهم؟ أيوان يلزمني أحفظهم؟ لإن ممكن الفعل اللي أنت ما أنتش حفظه هو اللي يكون موجود في القطعة. عشان كده بنقول كان أصبح صار أمس ليس ظل بات أوضح. بنحفظها كده. بنقول يقول الواحد بقوله لك راس نحفظها بطريقة تانية وينسي. لما نقول كان أصبح صار أمس ليس ظل بات أضحى. كلها متصرفة إلا ليس فعل إيه فعل جامد فعل إيه جامد يبقى الأفعال النسيخة من هو الهالي ها اتفضل نسيت أضحى ها اتفضل كان أصبح أضحى أمسى بانا وقصر في الليس ها كان أصبح صار أمسا ليس ظل بات أضحه نقولهم كمان مرة كان أصبح صار أمسا ليس ظل بات أضحه زائد إمبراطوريت من باء ما دام ما برحة ما انفك ما فتئ ما برحة طيب عند الحروف النسفة همزة فوق همزة تحت حب فوق عبة تحت إن وان كَأَنَّ لَكِنَّ لعل ليت إِنَّ وَأَنَّ كَأَنَّ لَكِنَّ لعل ليت كان عكس إِنَّ وإن عكس عكس كان ترفع تنصب وإن تنصب ترفع عشان كده نجيب لك جملة في الامتحان المجتهدان ناجحان أدخل حرف ناسخ مرة وفعل ناسخ مرة فلو الجملة مبتدأ وخبر إذا كانت الجملة مقتدأ وخبر بس كلمتين في كان بغير في رقم اثنين اثنين وفي إنا بغير في واحد فقلت المجتهدان ناجحا أقول كان المجتهدان ناجحا لما ما غيرت في رقم اثنين أقول إن المجتهدين ناجحا أذن <تصفيق> احملونا شويه اخوان معلش ف المبتدا والخبر أولها كان واخواتها قال فأما كان واخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر هذا يسمى عملها فما ياتي سؤال في الامتحان ما عمل كان واخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر كان أم الباب بيسموها كده أم الباب أختهم الكبيرة كان دي أختهم الكبير. أخوتها كان أصبح صار أمس ليس ظل بات أضحى ومجموعة ما. هذه الأفعال متصرفة فكان يكون كن وكلها متصرفة عدا ليس يقول وهي كان وأمس أصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها يعني ما تصرف منها كان مش هقف عند كلمة كان فعل كان لا ما تصرف منها المضارع والأمر يكون وكن خلاص وأقول القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها أين ظائرها في العمل وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيزيل رفعه الأول يز... ويحدث له رفعا ج... يزيل الرفع الأول ويحدث له رفعا جديدا ويسمى المبتدأ اسمه ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره ده الكلام اللي احنا قلنا مفيش حاجة اسمها مبتدأ كان لنحنا بنزيل رفع المبتدأ وانخلاص بقى لايه اسم جديد اسمه اسم كان وهي كام ثلاثة عشر فعلا كان أمس أصبح أضحى ظل بات صار ليس وما زال ومنفك. يقول وتنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام ما يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية وهو داما داما لا بد أن تسبقه ما وقسم يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نه وهي الباقزالة وانفكة وفاتئ وبرح وقسم يعمل بدون شرط وهو الباقي الشكل يعني ايه اقسام كانوا اخواتها من جهة العمل تنقسم الى كم قسم ثلاث تعمل بدون شرط كان اصبح صار امسى ليس ظل بات اضحى خلاص تعمل بشرط ان تسبق بمال مصدرية داما تعمل بشرط ان تسبق بنافي او استفهام او نهي اللي هما الاربع الفضلين وصله؟, وصله يبقى كم قسم ثلاث ما يعمل بدون شرط كان أصبح صار أمسا ليس ظل بات أضح ما يعمل بشرط أن يسبق بماء دام بس ما يعمل بشرط أن يسبق بنفي أو استفهام أو ناهية اللي هو ايه زال وانفك وفاتئ وبلح خلاص؟ ما زال ما زالت الثورة مستمرة من تشفهم دي خلاص نفهمها لك أما قول تسبق بناف لا تزال لا تزال والجملة خلاص ما زالت سبقت بناف خلاص وتنقسم زي الأفعال من جات التصرف إلى ثلاثة أبسان تصرف تام وتصرف ناقص وجامدة ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا يأتي منه ماضي ومضارع وأمر وهو كان أصبح صار أمس ظل إذا طالع منها من؟ ليس بس دول بتصرف تصرف تام طيب إما الفين الجامد؟ ليس يبقى أنا لو قلت تصرف كامل حطيت كام سبعة طلعت منهم مين وديتها فين في الجامد يبقى عنده تصرف تام أو تصرف كامل القسم الثاني ما تصرف تصرفا ناقصا يأتي منه مضي ومضارع وهو أربعة أفعال فاتئة وانفك وذرحة وزال ما يتصرف تصرف ناقص ليس اتفاقا اتفق علماء اللغة على أن ليس تتصرف تصرفا لا تتصرف جامدة ودام على الأصح دلوقتي إذا أردت أن إيه أصنفهم أقول تتصرف تصرف كامل كام سبعة ما عدا طيب تتصرف تصرفا ناقصا كام ما بدون دام يبقى في الجامد هلأي مين؟ ليس ودام وصل كده إذن تنقسم من حيث التصرف والجمود إلى كم قسم؟ ثلاثة تصرف كامل وتصرف ناقص وجامد كامل سبعة ناقص أربعة جامد اثنين ليس باتفاق ودام على الأصح يبقى لو قلت لك استخرج كان متصرف تصرفا ناقصا هتدور على مين لا استخرج ناسخ متصرف تصرفا ناقصا زال وفتح بريحة فتح طيب جامد هدور على ليس أو دامة. تصرف كاملا كان أصبح صار أمس ظل بات أضحى وصل كده شباب وصله ولا آه طيب إن وأخواتها وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع تبع عكس مين عكس مين كان إن وأم إن الهمزة مكسورة عشان كده بعد كده إن شاء الله يأتي مواضع كسر همزة إن وجوبا لما تقع فأول الكلام أول الكلام أقول إن الله سميع عليم إن ملش قولش أن يبقى فأول الكلام بعد القول وما يشبه القول قال إني عبد الله آتني الكتاب قال إني كم تشتكي وتقول إنك إنك بعد حيث جلست حيث إي حيث إنك جالس يبقى عندنا مواضع لإيه لكسر همزة إن إن وأن كأن لكن لعل ليت قلنا قبل ذلك في فرق بين ليت ولعلّا حد يفاكر لا قلنا راجع طيب الفرق ما بينهم في المعنى أما قل ليت الشباب دا يعود يوم ماشي الله يبارك فيه قريب من المعنى لكن زيادة يعني كده نحن عايزين بس نخلص بس نلحق نخلص. وأقول القسم الثاني من نواسخ المبتدا والخبر إن وأخواتها أي نظائرها في العمل وهي تدخل على المبتدا والخبر فتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر وبمعنى أن تجدد له رفعا غير الذي كان له قبل دخولها ويسمى خبرها. وهذه الأدوات كلها حروف وهي ستة. إذا لا بد أن أفرق بين الأفعال الناسخة والحروف الفعل بيتصرف بيأتي منه ماضي ومضارع وأمر ماضي ومضارع أتبالك. أما الحرف بيلزم حالة واحدة طيب عندي عمل كان وأخوتها ترفع تنصب طب عمل إن تنصب ترفع تنصب ترفع لا ده هي أفعال بس جامدة فعل بس جامد يلزم حالة واحدة زي نعمة ما هي نعمة فعل وبئس فعل بس لا تأتي إلا نعمة تلزم حالة واحدة عشان كده بيسموه فعل ماضي جامد فعل ماضي جامد طيب يبقى إنا وإيه وأخواته طيب نمسح ال كان كان ترفع تنصب المفرد المثنى جمع المذكر جمع المؤنث هلأ هنا ضمة، يبقى هنا فتحة، هلأ هنا ألف، هلأ هنا يا، صح؟ هلأ هنا واو، هلأ هنا يا، هلأ هنا ضمة، هلأ هنا كسر، لأن المؤنس ينصب بالكسر. خلاص؟ طيب. إن في حالة الإفرار. هول إن هلاقي فتحة هلاقي هلاقي يا يا كسرة ضم إذا كان عكس وإن عكس يبقى كان ترفع المبتدا وتنصب وإن تنصب المبتدا وترفع الخبر. طيب في الامتحان المسلمون منتصرون جملة اسمية تتكون من مبتدا والمبتدا مرفوع والخبر مرفوع. طيب دخل أو أدخل فعلا ناسخا مرة. وحرف الناس خمر أتذكر أن الأفعال كان أصبح صار أمس ليس ظل بات أضحى وأن الحروف إن وأن كأن لكن لعل ليت أتذكر أن عمل كان ترفع المبتدأ وتنصب وإن تنصب المبتدأ وترفع إذن كان عكس وإن عكس إذن أقول هنا كان المسلمون هتنزل زي ما هي يبقى أنا غيرت في كام في اتنين منتصرين خلاص طيب أما دخل إن هغير في الأول إن المسلمين منتصرون يبقى كان ترفع تنصب وإن تنصب وترفع وصلة دي دي أفعال ودي حروف. وصل شباب يبقى كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر كان فعل ماضي يدل على الاستمرار غالبا خصوصا فيما يتعلق بالقرآن كان الله غفورا يبقى متصلة أما مثلا الطالب مجتهد أقول كان الطالب مجتهدا ديت فيها ايه انقطاع أما دي فيها إيه اتصال. عندي بعد ذلك ظن وأخواته. ظن وأخواته. آخر حاجة آخر حاجة. عشان إن شاء الله لو ربنا أحيانا المرة القادمة نأخذ التوابع. عشان يبقى باقي المنصوبات. ظن وأخواته. دي أفعال ضمن أخواتها دي أفعال تنصب مفعولين تنصب مفعولين يسمى المفعول تنصب مفعولين أقول الباب مفتوح من يعرف؟ تفضل مبتدأ وخبر طيب لو دخلت ظن أو أحد أخوتها ظن اللص الباب مفتوحا يبقى تحول المبتدأ إلى مفعول به أول وتحول الخبر إلى مفعول به ثاني فتصير ظن دفاع واللص فاعل والباب مفعول به واحد ومفتوحا مفعول به اثنين ظن الطالب الامتحان سهلا طيب. في الامتحان لابد لو أردنا نجيب سؤال هنا نضع خط تحت أنه مفعول الأول ولا الثاني الثاني لو أنا وضعت خط تحت الثاني هنا قلتلك اعرف ما فوق الخط يبقى أن سألتك سؤالين. السؤال الأول أنك انت عرفت أن دي مفعول به ثاني والسؤال الثاني أنك انت عرفت أن ده هو فعل بينصب ايه؟ مفعول ايه؟ لأن ممكن لو قلت ظن اللص البابة وضعت له خط تحت البابة هي واحدة اللي مفعول به فعل وفعل ومفعول خبطة أما اللي هيقول مفعول به ثاني يبقى عرف إن ظن دي بتنصب كم مفعول؟ بتنصب مفعولين دي إيه؟ أفعال تنصب مفعولين المفعولين دول أصلهم مبتدأ وخبر طيب ظن اللص الباب مفتوحا أقول لك احذف ظن واعد كتابة الجملة صحيحة لما تحذف ظن تحذف معها الفاعل تبقى ظن والفاعل صارت الباب مفتوح الباب مفتوح طيب الباب مفتوح أدخل ظن لازم أجيب لها إيه؟ فاعل الفاعل قلنا إما اسم ظاهر أو مضمر فلو ظاهر أقول ظن للصو ولو مضمر أقول ظننت الباب مفتوحا ظننت الباب مفتوحا دي بيسموها أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدا والخبر عندي أفعال بتنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر ليس أصله ما المبتدا والخبر كنا بسميه زمان أفعال الشحاتة أفعال الشحاتة منع منحة أعطى كسى البس كله بيدل على إيه حاجة إيه حاجة لله أقول منحة الله الغنية مالا منحة فعل ولفظ الجلال فاعل والغني مفعول به أول ومالا مفعول به ثاني طيب لو شلت منح هل الكلام يبقى له معنى أقول الغني مال عشان كده ديب لو شلت ظن اللص أقول الباب مفتوح لذي أفعال تنصب مفعولين أصلهم مبتدأوا خبر ودي أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهم المبتدا والخبر أو الكسى الغني الفقير بطنية ثوبا لأن لو قلنا حلة حد فكر أن الغني كسى الفقير حلة حلة يلبسها يعني هي حلة كسى الغني فعل وفاعل الفقير مفعول به أول وثوبا مفعول به ثاني خلاص يبقى الأفعال دي كنا بنسميها أفعال الايه أفعال الشحاتة كسى ألبس منحى منعى الله يسهل لك أعطى ماشي أعطى الأبو الولد مالا فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني طيب سريعا يقول وأما ظنن... ظننت وأخواتها عملها هو، فإنها تنصب المبتدا والخبر، تنصب المبتدا والخبر. نقول بقى الدنيا تغيرت، إحنا من بدري بنقول إن المبتدا مرفوع والخبر مرفوع برضه. إيه اللي جد إن بقى الخبر من المبتدا منصوب والخبر منصوب. قلنا لما نصب مسمى المبتدا ومسمى الخبر ده تغير. المسمى الوظيفي له يتغير. صار إيه؟ مفعول به أول مفعول به الثاني فأنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظننت حسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا قائما ظننت فعله إيه زيدا مفعول به أول قائما مفعول به ثاني رأيت عمرا شاخسا رأيت شاخصاً عمرا شاخسا عمرا شاخسا عمرا تنفع عمرا ما تنفع إيه رأيت عمر شاخصا ماشي ماشي طبعا وأقول القسم الثالث من نواسخ المبتدا والخبر ظننت وأخواتها أي نظائرها في العمل ويتدخل على المبتدا والخبر فتنصبهما جميعا ويقال للمبتدا مفعول به أول وللخبر مفعول به ثاني وهذا القسم كان فعل عشر ظننت محمدا صديقا حسبت ظن فعل فعل ظن فعل والتاتع الفاعل ومحمدا مفعول به أول وصديقا مفعول به ثاني حسبت المال نافعا حسبت المال نافعا طيب من؟ يحذف حسبا ويعيد كتابة الجملة صحيحة المال ايه؟ لحظة بس المال ايه؟ المال نافع ما تنفعش المال نافع المال نافع بس اهم شيء المال يكون في ايدينا وليس في قلوبنا والواقع يشهد ان احنا في طغيان مادي معاصر فالدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يعني حاجات كتير من أحوال الناس تعكسها تجد السنة تعكسها تجد السنة يعني الرجل بيجرجر والمرأة بترفع صح؟ والعكس هو هو السنة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ده في معرض ذكر الايه؟ الدنيا وفي معرض ذكر الاخيرة وسارعوا وسابقوا اعكسها اعكس الموقفين تجد الوضع بتاعنا في امر الدنيا لو عنده شغل قبل الفجر بقوم والفجر بقوم في نص الليل بقوم عشان الجنيه صح؟ وفي امر الاخيرة الليل كله الليل كله عيش الليل كله عيشة صح؟ واحد تقول له تصدق عشان هو بخيل يقول لك الرسول قال تبسمك فوجه أخيك صدق صح؟ ومش عايز يطلع بقى فالمال نافع ويقول ابن آدم مالي مالي وليس لك ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت وما تصدقت فأبقيت حسبت المال نافعا خلت الحديقة مثمرة زع زعمت بكرا جريئا طلع ما هوش ايه ما هوش جريئ طيب مين يحذف زعمت وصح الجملة بكر جريئ نعرفها نبتدأ وخبر. رأيت إبراهيم مفلحا علمت الصدق منجيا وجدت الصلاح باب الخير اتخذت محمدا صديقا جعلت الذهب خاتما جعلت الأم العصير أو البرتقال عصيرا سمعت خليلا يقرأ بظن و المرة الجاية وفي ذلك عشان الشيخ أحمد واقف من ساعة تعمالي يشاور لي في ذلك القدر الفاية وبكون موعدنا المرة القادمة إن أحيانا عز وجل حل التدريبات نحل التدريبات سريعا مع بعض ونأخذ التوابع ونعرف أن التوابع هي النعت والعطف والبدل والتوكيد والتابع يتبع متبوعه في أربعة من عشرة. قولوا قولي أز واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم طالبكم.